دلم ضرا يثني صبر دلم ضرا يثني صبر روحا اشتا مي شبع مولا مولا مولا مولا علي طه اباك جانا فدايه جانا جانا فدايه شو شباب يا خازن علوم الوحي يا خازن صحي اسمك افاد معي المحقي واللي يضدك يا علي نار الجهنم يصلي نار الجهنم يصلي يا علي بيواهمك تو يا biwa men gum ya ali ali dardlan charde tanha ya ali ya ali biwa tuya ali dardim çerde menzili be aşkı çerde her dilim tenha imam-ı evli لفا وقلوب اسمك على قلب الوحيد للموت حبك منكتب علي, علي علي علي علي علي يا علي حبك نري انواع فسان لو عاطفه مصدر نبين نلمى المصطفى بسحب علي حزن اكتف وياك علي علي علي علي علي علي حسته يا جلاله راكري مولا ہم جونے مے حوری ہشتے مولا ہم جونے مے حوری زینت عرش یا وری شافع در ما علي علي علي, علي علي علي علي علي علي علي انت الامال وانت الشرف هل وصف ما نخين وصار في الشعر الاستاذ حسن هادي الكاظمي انت الامال وانت الشرف فحال وصف معناك الوصاف صوتي الوحيد بسمك الكتاب لوما وجودك ما انعرف شنصيح علي علي علي علي علي, علي, علي علی علی روشن بخش دلها حمای رحمت یک تو تعید جون نرخدا هر قلب بی درد چه جلا روشن تنش تلاها حماي رحمه ينچيچو تيچو نه نور خدا هر زل ببيده تيچلو عليچو علي, علي علي علي علي علي علي علي شنو قال النبي نسبع شنو قال النبي هذا علي مني واخي نسمع شنو قال النبي شنو قال هذا علي مني واخي هو افن عم وارثي باب النجا تفغى بتي علي جان علي علي علي علي علي علي, علي, علي, علي وحده دعاب يا جحد اسمع هالخبر حنحب علي باري amar شنو amar يا جادس بعد هالخطاب حطاب عليه البارئ أمر واللي جفا بحق الخسار احدا احدا بعذاب وانت فسقار شنو عليه عليه عليه عليه علي علي علي علي مولاي لا عذب الله امي حيثا حب الوصي وغدت فيه باللبن وكادني والدون يهوى ابا حسن فصرت من دي وذا Aho aba Asani